الغنوج اللي نوت للبعد والعشرة نستها ما نويت فراغها والله مير الحظ ناوي الله أكبر يلحظوظ السود من يمي حدتها لو بقول أني قويت فراغها ما نيبقاوي كنصورتها بدون فلاش في القلب طبعتها الفلاش خدودها والوجه دون فلاش ضاوي المشاعر في يديها والأحاسيس ربكتها كلها فتنة عسى ربي كافينا البلاوي لزعلت؟ ترفع حواجبها وغزة برقبتها بين هيبات الملوك وبين نظرات النداوي النعومة والترف والزين مع زايد ثقتها لو ضربنا كل ذولي في بعضهم واش يساوي ما يساوي غير اف الله يا حلوث مرتها بيضها سكر نبات وثقرها تمر حساوي والشعر لطاحت القذلة كذا ثم عدلتها تربك الطاوس كيف تصير ربكات الهواوي ولا حكت كان السوالف ذايبة في حنجرتها ولسكتت مهوم سولف بعدها راع الحكاوي كرهتني في الحريم وحببتني مرحبتها وعيفتني في السواد وولعثني في السماوي جننتني كم قبلي من عقول جننتها والعقول اللي تجننها عجز فيها المداوي آه يا ليت الصدف وعيوننا ما صادفتها كام ما ذقت الفراق وصرت في حال الخلاوي والله اني ما ذخرت بكل حاجات طلبتها لو تبي هذي قبل هذه وصير لها عماوي حاتمي والعروق اللي اجي منها عرفتها بس يكفيها خلاصة بيت فجحان الفراوي ما حسبنا للحسايب يوم هالبعض حسبتها نشرب الطيبة مثل شربت فناجيل القهاوي الله أكبر يا الحظوظ السود من يمي حدتها والله أكبر وش يزيل الهم يا القلب الشيقاوي قصة بيني وبين القلب وحروفي روتها ما يوصف هالكلام وشي يبت